ن ف س ك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا إ ن ا جعلنا ما على ا ل أ ر ض زينه لهان نبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجاعلون ما عليها صعيدا د ر ز ا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 إ ن ه م ف ك ي ه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى و ر ب ت ن ا على قلوبهم اذ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 موسوعه ب النابلسي ن للعلوم ه الاسلاميه إ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 وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم ر ك و د ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم فاسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منكم فرارا ولمل منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم رعبا ليتساءلوا وكذلك قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ر ب أعلم بما لبستم فبعثوا هذه إلى المدينة فلينظر ع أحدكم ى ا ل م د ة ف ل ي ايها ازكى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلقكم ب ق ولا يشعرن بكم احدا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا س ي ق و ل و ن ث ل ا ث ة رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة س ا د س ه م كلبهم ردما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا ت موسوعه ا م ن ا ا ظاهرا و ل ا ت س ت ت ف ي ه م م ن و م أ ح د ا ل ا ت ق و ل ن ب ش ي ء إن فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله والق ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي ل أ ق ر ب من ه ا رشدا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 ولا يشرك في ك ح موسوعه ه أحدا ل النابلسي ي ك م ك ت ربك ا م للعلوم الاسلاميه ت ه و ن د و ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد ع ي ن ك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ت ل ت الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا و ت ا ن له سمر فقال ب ص ا ح ب ه وهو يحاوره انا أ ك ث ر من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 إلى ربي موسوعه ا ل ن ا ب ل ق ا ل ل ه صاحبه و ي ح الاسلاميه و ر أكفرت ق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 ولم تكن له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير س و ا ب ا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض, به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 واذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يردوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في ه ن ا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا أ ن تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ياتيهم العذاب ق ب ل ا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 وفي آ ذ ا ن ه ئ وقرا وان تدعهم و الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور الرحمه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 موعدا وان قاله سالفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ و أ ن ض ي حكبا فلما بلغ ما المعبين ايمان سياحه تهما ف ت ت خ ذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اذنا غداءنا لقد ل ك ي ن ا من سفرنا هذا نصبا قال أ ر أ ي ت إ ذ أ و ي ن ا فاني نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه الا الشيطان أ ن أ ذ ك ر ه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ن د ع فارتدا ى على م ا قصصا ف و س و ع ب د ا م ن ع ب ا د ن ب ل س ي للعلوم ا ل ا ع ل م ن ا ه م ن ل ي ن ا ع ل م ا ق الله موسى الحسنى مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستردني ان شاء الله صابرا ولا ت ن س موسوعه ا ل ف إ ن ا ب ع ت ن ي ف ل ا ت س أ ل ن ي ع ن شيء حتى أحدث ل ك م ن الاسلاميه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 قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى إ ذ ا لقي ا اولى من فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا زاكيه بغير نفس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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا ات يا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيكوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراغ بيني وبينك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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي ه ز و ا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا